وَجَعللنا مِن دَيْنِأَديهِم سَدد وَمنِن خَلْفِهِم سَدَّ فَأَغُ شَينَاهُ فَهُم لا يُبَصِرون وَسَوَاءُ عَلَيهِم أَ ضَوْتَهُم أَمْلَمتُ ذِلهُم لا يُؤمنِنون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 والالضْرِبِ لَهُم مَثَلًَا أَصْحاب الْ القَريَةِ إِذ جَ أَهَمُسَلُون إِذْ أَُْسَلْنا إلَيْهِ مُثْنَينِ فَكَذَّبُهُمَا فَحَزَّزْناَا بِثَالِثٍ فَقالُوا إِا إلَيكُمْ مرُسَلُون.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 سُبحان الذي خَلَق الأزْواجَكُهَا مِ تُ بتُ الأوْضُ وَمِنْ أَفُسِهِمْ وَمِنْ أَفُسِهِم وَمَِّا لا يَعلمُون وَآيَةُ لَهُ الليلُ نَسلَخُ مِنْ النَّهَا رَ فَإِذَاهُم مُغْلِمُون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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ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 فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّهُ يَبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ على مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُكَّسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ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 وَاتَّخَذوا مِ دُون اللهِ آالِهَكََّ عَهُم يصَرُون لا يَسْستَطيعونَ نَصرَهُم وَهُم للَهُم جُدُ مُحضرَرون فَلَا يَحزُكَ قَولهُم إِا نَعَمُ مَا يسِرونَ وَماَا يُعلِنون.